بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات و وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات و الأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات و في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم وأينما كونتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات و الأرض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 انفقتم ولا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين فقوم من بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اللو باب باطنه فيه الرحمة وظاهروا من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم لماني حتى جاء أمر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 يُنَزِّلُ كَمِثْلِ نِعْمَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ والله لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَّيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ